وصارت الخطار سلام عليك يا شمر الصيام يا شمر القيام يا شمر الإحسان سلام عليك يا شمر الجمور هل تعود أيامك أولا تعود يا ليتنا تحققنا ما تشهد به علينا يوم العود يا شهر الشهور يا شهر الصيام يا شهر البيان ليتناعنا من المقول بنا ومن المطروف وهل إذا عادت حيارك فنحن في الوجود وننافس ركع السجود أم قد انضبقت علينا اللهود ومزقنا البلا والدوم يا جمر الشبور سلام عليك شهر دموع المحبين تدفقت قلوبهم من الالم القرائق تشخط من الالم القرائق تشخط عسى ساعة توبة وإصلاع تركوا من الصيام ما تقر عسى من قطع عن رب المطبول لا يلحق عسى من قطع عن رب المطبول لا يلحق عسى أسير الأوزار يضلق عسى أذي أسير الأوزان يقنق شهر رمضان ترفق عسى من استوجب النار عسى من استوجب النار يعتق كل ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على أن يتفه وسره لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كما يمدهي لجلال وجهك وعظيم سلطاك لك الحمد الإسلام للصيام والقيام ولك الحمد للقرآن ولك الحمد للقرآن اللهم صل على عبدك على نبيك محمد من في الأولين وصل عليه في الآفنين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم التهين اللهم صل لي على عبدك ونبيك محمد كما صليت على عباد الله و على آلهم العالمين حميد مجيد الله في مدحك حميد فنوادي عجل فينا قطار نسألك الله بكل اسم غولك سميت به نفسك أو أنزلت به في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استهدرت به في علم الغيب عن اَنتَ جَارُ النُّورِ اَللَّهِ فِي قُلُوبِنَا اَنتَ جَارُ النُّورِ اَللَّهِ فِي قُلُوبِنَا وَنُورُ سُبُورِنَا وَجَلَاءُ أَحْزَانِنَا وَبَرَاءُ مِنَّا وَقُمُ مِنَّا اَللَّهُمَّ نَوِّرْ بِنَا صَدْرِي وكلوا بنا وابوتمنا وبلا زمان فدعياتنا اللهم اجعل حجه لنا لا علينا اللهم فاجعل حجه لنا لا علينا اللهم اجعل لنا في الدنيا قرينه وفي القبر مونسا ومن سدرا وإلى دليلا إلى دليلا يا يوم القيامه ومن النعم ست انواع حجابا وللجنات ذليلا واكراما فيل جنات ذليلا واكراما في يا رحمن واكرم اغفر ذنوبنا القرآن من, من القرآن الذين هم أذلك وقاصتك الله من أبل القرآن الذين هم أذلك وقاصتك برحمتك يا Yeah. السلامة من كلهم والبوز بالجنة والمجاد من النار وأن تغفر لنا وترحمنا وإن أردت لقوم فتنة فسلمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بَنَا وَذَكَرَ تَحْتَ عَلَيْنَا إِثْرًا كَمَا حَمَلَ كَمَا حَمَلَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا الرباب انك الرباب فانا ما لا ندعو من سبحانك فبينا غلبنا فانا ربنا انك بنت ذكرنا رفع قدر زيد السبيع العليم ارتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك برحمتك أعدنا على الصيام فصرناك أقبله منا a من ذكى ونخشى لا تردنا خائمين ولا عبابك مطرودين يا أجراء الأكرمين لا تردنا خائمين ولا عبابك مطرودين لا إله إلا أنت سبحانه إنا من الظالمين ظلمنا أفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر ذنوبا لا لا لا انزلوا بالله لا لا انزلوا بالله انت ومن فينا سنغلا ويا وليي المنتقيل انصر اخواننا على الكافرين انصر اخواننا على الكافرين يا وليي المنتقيل انصر اخواننا على الكافرين اللهم عليك بالقوم المعتدين وافلق جمعهم جدد شملهم اللي على الدائره عليك فهم انهم خلقك ولا يغرزونك بعلنا فيم عجل من قدرتك عجائزة قدرتك. بديل عليهم بحثك الذي لا يربع من قوم المجربين. سلم عليهم سيف انتقامك. خذهم نقطة عزيز مقتدر. يا من اهل التعادل الاولى اهلك عادل الاخرة. اهلك عادل الاخرة. اهلك عادل الاخرة. اهلك عادل الاخرة. قمسوا دينك وقتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. انصر دينك وكتابك ورسلك نبيك وعبادتك الموحدين انصر دينك وكتابك ورسلك نبيك وعبادتك الموحدين الله ومنصر من نصر الدين الذي منهم بالخير ولا نستغفر اللهم استغفرك اللهم استغفر والعمل والعمل اللهم اشفي بطاله اللهم اشفي ثاويف دوايك ثاويف دوايك ثاويف دوايك رد قد طوائق رد قد طوائق جعلك بميزان حسناتك اللهم عافنا جبًا ولا تذرنا خزيلا عافيتك لنا تعافينا ولا تزللنا اللهم ارزقنا عافية في الدنيا والآخرة سألوك الله الرحمن الأخوة والعبية في الدين والدنيا والبنل والأبد والولد برحمتك أرحم الراحمين برحمة البانا ومرضا المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدة بيه وإنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اغفر لهم مرحبهم وعاكهم وأفعهم وأكدوا لكم ومسحوا دخالكم وتعال طرورهم رياضا بالرياض من شكله والحبنا على الايمان اللهم اقل ووالدينا وقمنا كلاما يا ناس وسلاما اللهم طمن يا لي والدينا وقمنا كلاما يا ناس وسلاما الله سبحانه جعل من منهم حيا صحيح و العافيه وتوفتوا عن غاد عن فسال منهم ميزا محشورون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجعلتموا رياضا بالرياض الجنه الله تكرم الصالحين للصالحين يا الصالحين اللهم اهدي شبابنا اللهم اهدي شبابنا اللهم اهدي شبابنا واصط بناتنا واصط من كل سوء اللهم احفظهم من كل سوء اللهم ربنا لا لنا اولادنا. اللهم ربنا لا حول لنا اولادنا. احسننا في ذريتنا. يا رب لا تعاقب اولادنا, لا أولادنا, أولادنا. في ذنوبنا. يا رب لا تعاقب اولادنا في ذنوبنا. الله رب إذا لا تحسن ضرقيتهم. احسننا اولادنا. اجعلهم لما عاليين. فارغة ادقياء مخلصين. اللهم عزمهم الاسلام. اللهم بس في مبتين. اللهم بس في مبتين. واجعلهم من جزء يا ربي, ربي لا نعول ولا ندل يا الله يا ربي لا اولادنا فطرنا هملا من ازواجنا وزوجياتنا وقمقاء اعيوب وجعلنا للمتقين اماما وجعلنا للمتقين عبادا رحب يا ارحم الراحمين وفينا شعب تحب العفو والطاع وعزاه ما هم بينك عبود تحب العفو والطاع وعزاه والله ابن رسول تحبوا لكم بابوا عنا صهين لا تسمكم كل خير ذلك من اعوذ بك وبمحمد صلى الله عليه وسلم وصالحون نستعيك من كل شر استعوذ بك وبمحمد الله عليه وسلم وصالحون من الخير قل لي اجري ما علل به لم اعلم والعود بك من الشر قل لي ما علل به وما عديدا بيبلتي تعيلا ونحن الشاهدين والعافيا وان جرا من عنه وان جرا من عنه وان جرا من عنه ورحمه يا ارحم الراحمين اللهم انت الذي سبحت عنا في بيتك على غير ان ثابت ولا اوحاني بيننا اللهم كما جمعتنا في احفادك في بيتك اجمعنا ومن نحف في قلعك يا رب العالمين اللهم على واهلينا ومن تحب في ظل عبتك وفلا ضل إلا ظل. الله مجمعنا واهلينا ومن تحب في ظل عبتك وفلا ظل إلا ظل. وبعد رحمتك مع حبيبك ومصطفا. وبعد رحمتك مع حبيبك ومصطفا. نغفر لنا ونبن لكو حق علينا. ولم نحسن علينا. ولم انتطلب منا والمسلمان والمؤمنين والمؤمنان. التحيات منه والأقوال. إنك صنع قريب مجيب الدعوان. آتي كل مننا سلة. آتي كل مننا سلة. آتي كل من نا سلة. واضطر كل مننا, من كل مننا ولا قردنا خالدين. ولا عبابك مفرودين. شفع يا لطيف يا محسن انت بالمسكين شفع المحسن انت بالمسكين شفع المحسن انت بالمسكين وان اختدر يوم العتق فلا تجنا برحمتك يا ارحم الراحمين الى وسيدنا ومولانا أعوذ بالله وقوتك إلى حظك وقوتك فقد غطت المنى فتدع علينا انك الذو التواب الرحيم الله انك من ألهمنا الفعل استجدع ادعاء استجدع ادعاء فضل رجائنا فضل رجائنا إليك يا سيدنا ومولانا و مولانا بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وصفيك الأعظم الذي إذا دعيت به اجب اللا ي ص با who don't say انتك انت السبيع العليم. وكف عليك انتك انت الله الرحيم. اجعلنا مسلمين لك. ومن دريتنا امك مسلمة لك. ومن دريتنا امك مسلمة لك. برحمتك لا ارحم الراحمين. وحص على عبدك ونبيك محمد بالأولين وصل على عبدك ونبيك محمد بالآخرين وصلي على عبدك ونبيك محمد بالملئب لعلى إلى يوم الدين السلام على المرسلين الحمد لله إلى العالمين